أسرفوا على أنفسهم لا على ت قل ن و ا ق يا عبادي الذين أ س ر ف و ا على أ ن ف س ه م لا تقنطوا لا تقنطوا من رحمه الله الله م و ب ج م ي ع ا إ ن ه هو النابلسي غ ف و و ر الرحيم أ للعلوم ا ل ا س ل ا م ي العذاب وأنيبوا اسماء و أ ل و له من قبل من أن ا ل ب من ق ل أن يأتيكم ا ل ع واتبعوا ذ ا لا ب ثم تنصرون أ ح س ن ما م و ت ب ع و ا أ ح س ن م ا ن ز ل إ ل ي ك ربكم م من ربكم من ب ق ل أن ي أ ت ل ك م الاسلاميه العذاب موسوعه لا ت ع ل ن ا ل ن ا و ل ن س ي ا ح س ر ل ع ل ى م ا فردت في دنب ا ل ل ه على م ا م ي ه موسوعه ا ل م ن ا ل س ا خ ر ي ن أو للعلوم ل ا ل ل ا س ل ك ن من ت ا ل م ت ق ي ن أو أن تقول لو لو ان الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى حين او ل ع ذ ا ب أ تقول حين ترى العذاب لو ان لي كره, لو أن لي كرة فاكون من المحسنين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 ويوم القيامه ترى الذين كذبوا على الله وجوههم موسوعه ف النابلسي ن ا للعلوم ا ب ف الاسلاميه ز ت ه م ي م ه ا س و ء ل ح ز ن و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 أعبد أيها ه ا ا ل ج م و س و ل إليك ق د أوحي و إ ع ى النابلسي ذ ي من ك أشركت عملك لئن ح ب للعلوم م ك ل ت ك و ن ن الاسلاميه خ ر ي ن ب ل و س و ع ه ا ل ش ا ك ر ي ن و م ا قَدَرُ ا ل ل ه قَدْرِهِ والأرض يوم القيامة وما قدر الله حَقَّ س ا ل أ ر ض ج م ي ع ا قَبْضَتُهُ ل و م الاسلاميه ق والارض جميعا قبضته يوم ا ل ق ي ا م ة والسماوات مقويات بيمينه سبحانه وتعالى سبحانه قدروا الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه, قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى, سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الارض أ ر ض ونفخ في ل ص و في الأرض إ موسوعه النابلسي أخرى للعلوم و الاسلاميه موسوعه النابلسي للعلوم الاسلاميه ن م بالحق و ه موسوعه لا ل ي ظ م النابلسي للعلوم الاسلاميه و ن ن م م و س ِ و ق َ ا ل َّ ذ ي ن ََ ك ف ر ُ و ا إ ِ ل َ ى س ي ل َ ع ل و م ا ل ا س َ ا م ي ه فتحت أ ابوابها وقال لهم خزنتها و ق الم ل ه خَزَنَتُهَا أَلَمْ ياتكم رسل منكم يثنون عليكم, عليكم ايات ربكم وينذرونكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى, قالوا, بلى ولكن كلمة العذاب قالوا بلى ولكن حقت كلمه العذاب على الكافرين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 حتى اذا جاءوها وفتحت أبوابها, وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم م وقال ل ه خ ز ن ت م ا س ل ا و ع ل ل ي ك م طبتم ف د خ و ه ا ف د خ ل و ن ا خ ا ل س ي ن و ق ا للعلوم و ا ا ح م ل ه ق ا ل و ا ا ل ح م د لله ا ل م ي صدقنا د و ع ه أن موسوعه د و و أ ر ث ن النابلسي ا أ ر ض و ه من ا ج ن ة ث نشامها فنعم ل ل ع ا م ل ي ن و ت ر ى الاسلاميه م ل ئ ك ة حافين ح من ل ع ر ب ح و